بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء حُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أهله مَسْرُورًا وَأَمَّا ما ملأوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن الليل أن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تساق لا تركب نقبا